126. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 127. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد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 121. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر 123. وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا آزرة وزر أخرى ثم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 وَّجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ AMMAN HUWANITUN ANA IN 117. وإنما يتذكر أولو الألباب 118. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم 119. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب